بوك تو دفدشمت فينس واحد وعشرون واحد وعشرون أنت رسبوك البس محادثة قصيرة رقم اثنين محادثة قصيرة من اين انت؟ من اين انت؟ إش بازلو؟ انا من بازل. انا من بازل. بازلس إيرا بازل هي في سويسرا. بازل في سويسرا. ار لايسيت بريستاتي يومبونا ان اقدم لكم السيد ميلر اسمحوا لي ان أقدم لكم السيد ميلر يس يرا اوسنييتس هو اجنبي, <هو> أجنبي. لغات <سؤال> هو يتكلم عدة لغات Ar jūs šį pirmą kartą? Hel hadratukia hūna li auvalį marrą? Ne, jau pernai. Jau praėjusiais metais buvaučia La, kad kuntų hūna fil ėmėl La, kad kuntų hūna fil ėmėl Bet tik vieną savaitę. ولكن لمدة أسبوع واحد فقط ولكن لمدة اسبوع واحد فقط كيف <تصفيق> يمسパスموس باتينكا اتستمتع بوجودك عندنا اتستمتع بوجودك عندنا لاباي <تصفيق> باتينكا جدا الناس جدا الناس هنا لطفاء وتعجبني المناظر الطبيعيه ايضا وتعجبني المناظر الطبيعيه ايضا ما هو عملك ما هو عملك؟ اشفيرتييس انا مترجم انا مترجم اشفيرتشو كنيغاس انا اترجم الكتب انا اترجم الكتب هل حضرتك هنا لوحدك؟ هل حضرتك هنا لوحدك؟ لا، ما نجمنا، فيرستي باتراتي لا، زوجتي، زوجي هنا أيضا لا، زوجتي، زوجي هنا أيضا وتان أبو ما نضيكي وهناك طفلاي الاثنان وهناك أطفالي الأثنان